ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما انما فاتحه لهن بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين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 إن الله لا يحب المفسدين